بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع شنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويوم فَالْمُؤْمِنُونَ نَبِيْنَ صِدّ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الله اللهِ لَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ ولكن, وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ هم معافلون أو يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وعدلا مسمعا وإن كثير من الناس بقاء ربهم لكتم أَلَمْ يسيروا فِي الْأَرْضِ فينظروا كَيْفَ كَانَ عِقْبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارَ الْأَرْضَ مَأْوَاهُمْ وَأَمْرُ فَأَثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وجاءتهم وَجَاءَ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم كان عَاقِبَةَ الذين اساءوا السوء ان كذبوا ان كذبوا بايات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه تردعون ويوم تقوم الشاعة يبلس المدرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الشاعة يومين ولقد جاءتهم الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في الَّذِينَ يحبرون وَكَذَّبُوا الذين كفروا وكذبوا باياتنا ولقاء فأولئك فأولئك في العذاب محبرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد وَالْأَرْضِ والأرض وعشيا, وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت وَيُخْرِجُ الميت من الحي ويحيي الْأَرْضَ بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاق ألسنتكم وأنوالكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منابكم وَبِئْتِغَاؤُكُمْ مِنْ طِبْنِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ, وينزل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي به الأرض بَعْدَ مَوْتِهَا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 وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أول عليه وله المثل الدعنا في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعطلون بل استبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فَمَن يَهْدِي مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فأقم وجهك للدين حنيفا ثقرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدين اللَّهِ الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه ويقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مسنا سبرون دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا فرحوا ثم إذا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 فاستفتحوا بها وإن تصبهم, وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من زبا ليرضوا في أموال الناس فلا يرضوا عند, عند الله وما أي فَمِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُنَ وَجْهَ اللَّهِ فَوَلَاءَكُمُ الْمُضْعِفُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُلِيهُكُمْ ثُمَّ يُحِيِّكُمْ ثُمَّ يُلِيهُكُمْ ثُمَّ يحييكم هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ من يفعل من من يفهم من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يسلكون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل كان اكثرهم مشركين فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله لا مرد له من الله يومئذ يصدعون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 مبشراته وليذيقكم من رحمته ولتبري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فانتقمنا فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسقه في السماء كيف يشاء ويجعله كتفا فترى الودق فترى الوجق يخرج من خلاله فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ من عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وإن كَانُوا من قَبْلِ أن يُنَزَّلَ الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصطرا لظلوا, لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء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 ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الشاعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين اوتوا العلم والإيمان لقد لبدتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا, فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم مستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا, ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فَأَفْضِلْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَغْفِرُنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْفِنُونَ